نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من غير خوف وحلين والأحزاب تشى في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوضع من ولينو الاحزاب تشعبا قابض على المسدد نبينا هادي محمد في روحه عزم عظيم الق